بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال, الأنفال لله قل الأمال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله ورسوله أستق الله وأصلح ذات بينكم وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيع الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعنا ربهم يثكنون ودلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته آمَنُوا إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ لَا تَغْرِمَنَّ مَا قَضَى وَزَكَّى لَهُمْ يُمْنٌ بِقُودِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما كما ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُون يُجَادِلُونَكَ فِي حَقِّ بَعْضِ الدَّمَاةِ بَيَانًا كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْذِرُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَعْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّ ولم لكم وإذ يجربون الله إحدى طائبين أنما لكم أنما لكم وتودون أن غرذات الشوكات تكون لكم. أن ناركم وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق. بكلماته وتوجدون أن غير ذاته لو كتبون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويُبصِلَ البابِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لِيُحِصَّ الْحَقَّ وَيُبْصِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَزِزُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَرْخِصْهُمْ وَاسْتَرْخِصْهُمْ وَاسْتَرْخِصْهُمْ وَاسْتَرْخِصْهُمْ وَاسْتَرْخِصْهُمْ سَنَدْعُ بَعْدَن قُمْ أُمِنُذُ قُلْ بِأَنْفٍ مِنَ الْمَنَاءِ كَأَنْتُمْ مُضِلِّين إِنْ تَصْبِرُوا فَذُورَ رَبُّكُمْ فَسَتَدَابَ لَكُمْ أَن نُّمِ لكم بألف من الملائكة مرجفين وما زعله الله إلا بشرا ولسطمئن به قلوبكم وما زعله الله إلا بشرا وَلِتَقْمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَفْءُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ نَفْءُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من ال... كماء ماء إذ يوشيكم النعاذ من أمنة منه وينزل علي عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويوزل عليكم من السماء كم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقداب. ويذهب عنكم رجد الشيطان وليربط على قلوبكم ويذبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فثبت الذبت الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبت الذين آمنوا تَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا دَثَ الضَّرِبُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ تَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَطَبْضِ رِفْقٍ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناد فاضربوا فوق الأعناق واضربوا نُورُهُ يَوْمَئِذٍ جَهُواهُ إِلَّا مُتَّحِدًا بِالْمُلْكِ دَالًّا أَوْ مُتَهَيِّدًا إِلَى فِئَةٍ أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله وما هو جهنم وبأس المصيب. أو متحيزا إلى فئة فقد داء غضب من الله ومأواه دهنم وبئت المطير لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن وَالَّذِي جَاءَ بِالْفَتْحِ إِنْ تَصَفِّهُ مَا قَدْ جَاءَ بِالْفَتْحِ وَإِنْ تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَنْتَهُ فَهُوَ الْخَيْرُ لَكُمْ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْمِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَهُ كَثُورٌ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْمِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيع الله ورسوله ذَوَّلَّهُ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء وعسلون إن ترد وعسلون لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يُوَالُونَ الرَّسُولَ إِذَا دَعَاتُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَكَمَ اللَّهُ يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سَلًا لِتُصِيبَ مَنِ الظَّالِمُونَ خَاسُوا وَاتَّقُوا بِذِلَّةٍ لَا تُطِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ قَاصِرُونَ وَعْلَمُوا جديد العقاب، وأعلموا أن الله جديد العقار، والكروء إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم والسرور إذ أنتم قليل تضعبون في الأرض تخابون أن يتخصفكم من مات فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشعروا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا لهم وتخونوا الله والرسول وتخونوا أما ناسكم وأنتم تعلمون يا واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم واعلم ان وَأَمَّنْ لَّهُمُ الْغِنَىٰ وَأَمَّنْ يَخْشَىٰ أذًى عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم فِلقَانَا يَا, يا أي الذين آمنوا إن اذا التقى وجهك عندها لكم فرقنا الله يجعل لكم فرقا وهو بِالدَّعَاءِ كُنْ سَيَأْتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ يَجْعَلْهُ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَأْتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليزدوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 وَقَيْلَ الْمَالِ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَكُلٌّ مِثْلَهَا ذَٰلِكَ الْمَالُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَمْرُ وَإِذَا تُسْلَعَ لَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَكُلْنَا مِثْلَهَا ذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَكُلْنَا مِثْلَهَا هذا إلا أساطير الأولين قالوا قد سمعنا لو نشاء قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطل علينا حجارة من السماء من السماء أو ائتنا بعذاب أليل من السماء أو إنا لآثام آل إبراهيم وما كان الله ليغضبهم وأنفيه وما كان الله ليغضبهم وأنفيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون دون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء وما لهم إلا يعبدهم الله وهم يقدون عن المسجد الحرام وما كانوا أوليها أهو إلا المستقون ولكن ما أكثرهم لا يعلمون إن أولياء ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ذُقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ذُقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يَكُونُ آمَوَالُهُمْ لِيُفْجَدُوا تبيل الله إن <تصفيق> الذين كبروا ينفقون أموالهم ليقضوا عن تبيل الله فتنفقوا لها سنبت ما تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ما كانوا بيكون لهم ما تكون عليهم حسرة. الذين كَفَرُوا إلى جهنم ما يحترون والذين كفروا إلى جهنم لا يحترون ليأنز الله الخطب قريب ولد على الخبيث بعضه على بعض ليامدا الله الخبيث من الصليب ولد على الخبيث بعضه على بعض. وَلَجَعَلَ الْخَبِيثَ ذَٰبَّةً عَضَهُ عَلَىٰ ضُعْبٍ فَسَيُقْمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَجَعَلَ الْخَبِيثَ ذَٰبَّةً عَضَهُ عَلَىٰ ضُعْبٍ جَمِيعًا أولئك هم الخاشرون أولئك هم الخاشرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد شلف كل الذين كفروا من الله ينفذ لهم ما قد طلب ييته ما قرث ثلاث و يعودوا فقد مضى سنة الأولين من ينده يغفر لهم ما قد ذرف وإن يعودوا فقد نضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون الدين كله سَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا مولاكم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَمِيتُ مِنْكَ إلَّا أَنَّ اللَّهَ خُبْتَهُ وَنَظَرَ سُلُوَى لِلْقُوَّةِ وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَمِيتُ ذَهُو وَلِرُسُولِي وَهُنَّ الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَذِي الْجَنبِ الْمَقْرُورِ أَلَمْ يَتَأَذَّنَا إِلَى وابن التبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وابن التبيل اَمَنَ الدِّينُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَنَّ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ ثَقُلَ ذَمَّاً وَاللَّهُ عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا الدنيا اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ إذ أنتم من عدوة الدنيا وهم من عدوة الكفوى والركض أكثر منكم ولو تواعثتم لاختلفتم في ميعاب ولكن ليقضي الله أمرا كان ولو تواعدتم لاختلطتم في الميعاد ولكن يقضر الله أمرا كان مفعولا ولاتل لي قضوا الله أمرا كان مفرولا ليهلك من هلك عن بينه ولاتل لي قضوا الله أمرا كان مفرولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا بينة. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَلَامِكَ قَلِيلًا إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَلَامِكَ قَلِيلًا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولفنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ولو أرَتَهُمْ كثيراً لفشلتم ولا تنادتم في الأمر ولَكِنَّ اللَّهَ تَلَمَّ بِمَهُ عَلِيمٌ بِذاتِ خُدُوٍّ إذ تقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم، وإذ يرقصهم إذ تقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في. ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مسعولا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأبوب وإلى الله ترجع فَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وأطيعوا الله ورسوله ولا يتنادعوا فتحسلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابير لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وَرَاءَ أَنَّ نَفْسًا وَيَضُدُّ نَعْدِ بِاللَّهِ تَرَوْنَ وَرَاءَ أَنَّ نَفْسًا ملون محيط، واللّه بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمال وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وإذ زين لهم سيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جاءوا لكم وقال لا لكم فلن ما ترى في فئاتنا تفعل على عنق ذي وقال انبري انكم فلن ما ترى اكل نَذَا صَعَ عَلَى قَبِيْهِ وَقَالَ إِنِّي يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَابَاهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَابَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَابَاهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت الذين هم وان الله ليس بظالم من العادل جد بان والذين قد له صار بالاء العمر والذين منهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد الاقاب إن الله قوي شديد الاقاب ذلك لأن الله لم يكن غير نعمة أن عماه على قوم حس. لا يغيروا ماب أنفسهم، لَأَرْتَبِي أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَنَمَدَنَ أَنْ عَمَّاهَا عَلَى طَوْمٍ حَتَّى يُغِيِّرُونَ يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ آل فرعون والذين من قبلهم تبأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رب فأهلكناهم بذل بهم وأغرقنا في العون كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذل بهم وأغرقنا وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت مِنْهُمْ ثم ينقبون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عاهدت منهم لنرة وهم لا يتقون فإما تتفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإن هذا قَابَ لَهُ فِي الْحَرْبِ فَكَانَ يَدْعُو رَبَّهُ مَنْ خَلَقَهُ لَعَلَّهُمْ يَبْتَكِرُونَ وَإِنَّمَا تَخَوَّفُ فَيْنَمُ قَوْمٌ خِيَانَتَهُمْ بِ إليهم على سواء وإما تقعبن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخاص ولا يحسبن الذين كفروا سبقه، ولا يحسبن الذين كفروا سبقه، إنهم لا يُعجذون. I do انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله وان يا الله هو الذي أيدك بنصره وفي مؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 فقدما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله وَمَنْتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَأَيُّهَا يا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يغلبوا مئتين وإن يكن منكم عشون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن من مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله معصر صابرين. والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يذخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسك في ما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمس فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا وَاتَّقُ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يا أيها النبي قل لمن في الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه ويغفر لكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، وإي يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ أَمْ كَانَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, والله عليم حكيم الذين آمنوا وهاجروا Amwalim wa anfuzim fi sabilillahi wa الذين آوون صاروا و جاهدوا باموالهم و أنفuzim fi sabilillahi wa الذين الذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آووا نصر أولئك بعضهم أولياء. الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والذين آمنوا. استنصروكم في الدين فعليكم النص إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن استنصروكم في الدين فعليكم إلا على قوم بينكم وبينهم يتق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ إن عليم إن الله بكل شيء عليم.